واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها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 ايها الاخوه الكرام ان في الايام عجبا عجابا ومن اعجب ما في هذه الايام انها تتقلب ولا تدوم على حال وان الله عز وجل يداولها بين عباده وانه تبارك وتعالى من سننه العجيبه في الكون انه يقلب احوال الناس من حال إلى حال فمن ضيق إلى ساعة ومن ساعة إلى ضيق ومن غنى إلى فقر ومن فقر إلى غنى يصبح العزيز زليلا ويصير الزليل عزيزا يصبح الملك مملوكا والمملوك ملكا يصبح العبد سيدا ويصير السيد المملك في أمر الناس عبدا حقيرا ذليلا يصبح السجين الأسير ملكا يحكم في الأمة ويصير الملك الحاكم الذي يظن أن الأمر له على الدوام يصبح سجينا أسيرا فسبحان من يعز ومن يذل وسبحان من يملك الامر كله وسبحان الملك المالك الله عز وجل هو الملك وهو المالك وتقرأ في كلام الله عز وجل مالك يوم الدين مالك يوم الدين وتقرأ في قوله وتقرأ في كتابه عز وجل هذه الآية العظيمة التي عليها المستند والمعتمد في موضوعنا هذا قل اللهم مالك الملك مالك الملك ولهذا الملك ولهذا المالك العظيم صفات خمس تدل على أن الملك له وحده وعلى أن الأمر بيده وحده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 سبحانه وبحمده هو الملك وهو المالك يقولون الملك هو الذي يحكم ولا يملك لأنه يحكم في مملكته ولا يملك شيئا من أمر الناس إنما هو مسؤول عن هذه الرعية مطالب بأن يحكم فيها بالعدل والمالك هو الذي يملك ولا يحكم قد يملك قطعة من الأرض قد يملك بيت أو بيوتا قد يملك مزرعة أو مزارع أو مصنع أو مصانع ولكنه لا يحكم في الناس بشيء فهو مالك لا حكم له وأما الله رب العالمين فهو وحده المالك الملك هو وحده عز وجل الذي يملك وهو الذي يحكم هو الذي يعطي الملك لمن يشاء وهو الذي ينزع الملك ممن يشاء هو الذي يقلب أحوال عباده كما يشاء حتى يعلم العباد أن حالهم لا تدوم وأن البقاء والعظمة والعزه والقوة إنما هي لله وحده دع المقادير تجري في اعنتها ولا تبيتن الا خالي البال ما بين غمضه عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال لا تدوم النعمه لاحد ولا يدوم الشقاء لاحد في امر الدنيا لا يدوم الغني غنيا ولا يظل الفقير فقيرا بل تتقلب الأحوال بالناس وراجع تاريخ الأمم وما جرى فيها من العجائب يتأكد لك هذا المعنى غاية التأكد راجع ما كان من شأن يوسف عليه السلام وقصته من أعجب القصص وأحسنها ولذا قدم الله عز وجل بين يدي هذه القصة بهذه الكلمات العظيمات نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين قصة يوسف عليه السلام من أحسن القصص ومن أعجبها حقا إنه ذلك النبي الكريم ابن, الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما وصفه نبينا الكريم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم إنه صاحب القصة العجيبة التي تريك أن الأيام دول وأن الدهر قلب وأن الدنيا لا تدوم على حال طبعت على كدر وانت تريدها صفوا من الاقذى والاكدار حكم المنية في البريه جاري ما هذه الدنيا بدار قرار يوسف عليه السلام غلام يحبه ابوه حبا جما زاد في هذا الحب على حبه لكل إخوانه فتأكل الغيرة والحسد قلوب إخوانه لماذا يقرب يوسف ونبعد نحن لماذا يدنيه أبونا ويبعدنا كيف التخلص من هذا لو كلمنا والدنا ما استطعنا أن نغير في الواقع شيئا بل سيظهر لأبينا اننا قوم حسد اننا قوم اهل غيره فما الحل بداوا يتناقشون في امر اخيهم الذي هو اخوهم ماذا يفعلون به وكيف يتخلصون من هذه الحال التي يستشعرونها كيف تخلصون من هذه الحال التي يستشعرونها من قبله ثم انهم قد سمعوا جواب هذه الرؤيا التي راها يوسف عليه السلام واولها له ابوه بانه سيصير له من الخير والفضل ما الله عز وجل به عليم يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين ينهاه أن يقص رؤياه على إخوانه وهو لم يقدم له تأويلها وإنما سمع القصة منه ونهاه أن يذكر تأويل أن يذكرها لأحد من إخوانه حتى لا يحسدوه وحتى لا تشتد غيرتهم منه فيكيدوا له وكان ما تأمله ذلك الوالد النبي الكريم وكان ما تنبأ به وكان ما توقعه أنهم بدأوا يكيدون ليوسف عليه السلام بل إنهم بدأوا يدبرون له اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخلو لكم وجه أبيكم إذا أردتم أن يخلو لكم الجو وأن يعود قلب أبيكم خالياً صافياً لكم أنتم دون أن يشغله حب غيركم فاقتلوا يوسف هذا أو اطرحوه أرضاً يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين أموركم ستستقيم بعد ذلك نتوب إلى الله عز وجل مما فعلنا بيوسف ويستقيم الحال لنا ودبروا ما دبروا وقالوا لأبيهم ما لك لا تأمننا على يوسف إنه أخونا ونحن نحبه كما أنت تحبه فلماذا لا تأمننا عليه ولماذا لا تدعه يذهب معنا في هذه الرحلة يرتع ويلعب وانا له لحافظون ويعطونه على ذلك العهود والمواثيق كيف نضيع اخانه ثم ياخذونه ويلقونه في الجب ثم ياتون كاذبين بقميص او بدم كذب على قميص لم يمسه خدش واحد لانه ليست هناك جريمه كامله يعودون الى ابيهم عشاءا يبكون يمثلون يبكون امام ابيهم ذهب اخونا الذي كنا نحبه والذي كان كذا وكذا اين ذهب ماذا جرى ماذا اصاب اخاكم اكله الذئب كيف ياكله الذئب هذا هو الدليل هذا هو الشاهد هذا القميص الذي فيه الدم عجبا لهذا الذئب يا له من ذئب رحيم يتسلل إلى يوسف من داخل القميص فيأكله ويدع القميص على حاله أو يأكل يوسف دون أن يتمزق شيء من هذا القميص فيتبين للوالد أن هذا إنما هو كاذب وأن نفوسهم قد سولت لهم امرا وهو أمر سوء فيقول في نفسه ويعلنها أمام أبنائه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون تبدأ القصة يوسف عليه السلام في البئر وحده وفجأة إذا بسيارة قافلة تأتي وينطلق منطلقها ليأخذ لهم من هذا الماء وحينما يدلي دلوه إلى الماء لا يخرج بماء وإنما يخرج بغلام قد اوتي شطر الحسن يا له من غلام يا بشرى هذا غلام لكنه ليس غلاما عاديا إنه ابن ملك هو ابن نبي وابن ملك له مقامه وله قدره فاذا بهذا بهذا الغلام بعد العز وبعد الترف وبعد ما كان يعيش فيه في بيت أبيه اذا به يباع كما يباع العبيد وبثمن بخس وشروه اي باعوه بثمن بخس دراهم معدودة معدوده تستطيع ان تعدها بسهوله لقلتها وكانوا فيه من الزاهدين يصبح بعد ان كان في بيت ابيه مخدوما يصبح الان خادما في بيت العزيز او في بيت امراه العزيز على الأحرار يا للعجب ويا لتقلب الايام يصبح هذا السيد عبدا عند هذه المراه ثم يكبر ذلك الغلام ليصبح شابا يافعا جميلا بارع الجمال ناضرا رائعا مشرق الطلعه بهي الوجه يفتن من راه ويسبي من نظر اليه وياسر قلب من تامله فاسرت المراه وسباها يوسف عليه السلام واشرق قلبها فارادت ان تفتنه وارادت ان تاخذ منه ما تاخذ النساء اذا اشتدت شهواتهن وعصفت بهن الشهوات لكنه لم يعطها من نفسه شيئا وانما اظهر الصلابه وقوه الايمان وكان كل شيء مهيئا امامه كما ذكرنا من قبل مرارا ولكنه عليه السلام أطلقها مدوية معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ويظهر الأمر ويفتضح أمر المرأة وزوجها لا يحدث شيئا ولا يغير من الواقع, من الواقع الكئيب شيئا إنه واقع العار إنه واقع انعدام المرؤة وانعدام الغيرة إنه واقع الدياثة والعياذ بالله تبارك وتعالى ثم تسمع نسوة المدينة بالأمر فيجتمع من هذا من هو هذا الذي استطاع أن يخلب أو أن يسلب لُبَّ امراه العزيز ويشغفها حب ان لَنَرَاهَا فِي في ضلال مبين لما راينه اكبرناه وقف طعن ايديهن وقلنا مَا لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم لكنه لا يستجيب لي ولا يطيع اوامري واذا لم يفعل وان لم يفعل ما امره من ويوسف عليه السلام لأنه عفيف ولأن الإيمان قد ملأ قلبه ولأنه قد راى برهان ربه يفضل السجن السجن على أن يعيش كما يتمنى كثير من الناس أن يعيش اليوم يعيش عيشة الحرام ويفعل الفاحشة ويقع فيما حرم الله عز وجل عليه قال رب السجن أحب الي مما يدعونني إليه ويصبح يوسف عليه السلام سجينا ويقضي في السجن بضع سنين ولا أحد يعرف عنه شيئا ولا أحد يسأل عنه ولا أحد يهتم به ولا أحد يحاكمه ولا يقاضيه ولا يحقق معه ولا شيء من ذلك لماذا؟ لانه مسجون هنا في مصر وفي مصر تسجن دون ادنى سؤال دون ان تعرف لماذا سجنت اصلا دون ان يخبرك احد بانك باق معنا الى مده كذا بل ويفرج عنك ويجدد لك السجن ويفرج عنك ويجدد لك السجن لماذا لا تدري كيف لا ادري اين المحققون لا شان لك اريد ان اتكلم اسكت هكذا ولكن سبحان من بيده الامر كله ومن يقلب ايام الدهر كما شاء سبحانه وبحمده يشيع امر يوسف عليه السلام ويخرج احد هذين اللذين رؤياهما عليه عليه السلام ويؤول الرؤيا لكل واحد منهما فيخرج الذي نجا منهما وبعد أن يرى الملك أيضا رؤيا يريد من يعبرها له ويؤولها له فلا يجد يتذكر هذا الساقي للخمر قضية يوسف عليه السلام وأنه هو الذي عبر له رؤياه واولها له فيستاذن ان يدخل اليه في سجنه ويؤول يوسف عليه السلام الرؤيا للملك ويرجع بها ذلك الساقي الى الملك فيقول الملك اتوني به لكن يوسف عليه السلام سجين لا يريد ان يخرج من السجن كما يخرج بقيه السجناء ادخلناك للشان الذي تعلمه ادخلناك ولا تدري لماذا واخرجناك ايضا وانت لا تدري لماذا ادخلناك في الوقت الذي نشاء واخرجناك من السجن في الوقت الذي اردنا يوسف عليه السلام لا يريد ان يكون كذلك وانما العفه اورثته العزه العفه اورثته العزه لن اخرج من السجن حتى أعلم لماذا دخلت ولماذا أخرج الآن ولا أخرج من السجن إلا وعلى وجهي وسام البراءة والعفة والشرف يراه الناس جميعا ليعلم أنني عزيز وإن كنت سجينا ارجع إلى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن إن ربي بكيدهن عليم وتبين الحق حصحص الحق أخيرا عند امرأة العزيز وظهر الأمر لها أخيرا بعد بضع سنين وهذا العزيز العفيف سجين الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين تظهر البراءة ناصعة مشرقة ويخرج العفيف من سجنه عزيزا وبعد أن كان سجيناً كبقية المساجين يصبح أقرب الناس إلى الملك بل تصبح مفاتيح خزائن أرض مصر في يده هو قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم يصبح يوسف عليه السلام بهذه المرتبة العالية جدا أصبح في يده كل شيء الآن لأن الملك قد وثق به هذه الثقة العظيمة أصبح على هذه المكانة العالية من الملك بعد أن كان سجينا فسبحان من بيده الأمر كله وإليه وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله هذا فرعون عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ذلك الجبار الطاغية هو والملأ من حوله يملكون أمر الناس ويذلون الناس لهم ويجعلونهم عبيدا ويطلبون منهم بل ويامرونهم ويقهرونهم على عبوديتهم والذل بين يديهم وهذا المجرم الطاغية يدعي الربوبية فوق الناس أنا ربكم الأعلى هكذا قال هذا الظلوم الجهول ثم تتقلب الأحوال بحكمة الكبير المتعال ويصبح بنو إسرائيل الذين كانوا عبيداً أذلاء عند هذا الجبار الطاغية يصبحون الآن اعزه ويصبح آل فرعون اذله هالكين غارقين لأنه لا عزة إلا لله رب العالمين هذا صاحب الجنتين كانت له جنتان كما تقرؤون في سورة الكهف لكن اخذه الغرور واخذته العزه بالإثم وظن ان هذه الجنان لن تبيد بل ظن ان الساعه لن تقوم اصلا انكر البعث وانكر ان يقوم مره اخرى بين يدي رب العالمين ليحاسبه او يسال بل واذا حصل هذا إن ولا إن رُدْتُ إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا تنتظروه تنتظروني هناك الجنات الكثيره سبحان الله ثم ما هي إلا الا شيء يسير جدا من الوقت يعود ليرى هاتين الجنتين لا شيء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 وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وفي مثل هذا تقرأ كثيرا في تاريخ الأمم وفي تاريخ الملوك وفي تاريخ الأغنياء وأصحاب الجاه وما جرى للقرى حين عصت الله وخالفت أمره تتقلب بهم الأحوال ولا تدوم على حال ومن العجيب في ذلك ما كان من شأن أحد ملوك الأندلس وهو المعتمد ابن عباد المعتمد ابن عباد كان ملكا على إحدى هذه الدويلات في أيام ملوك الطوائف وقد قسمت الأندلس إلى دويلات تقارب الواحد والعشرين دولة تقارب الإحدى والعشرين دولة وكل دولة من هذه الدويلات الصغيرة لها ملك يحكمها والمعتمد ابن عباد ملك مترف منعم لم يكن ملكا عاديا كانت بناته تطأ في المسك والكافور بدلا من ان يطأ الناس في الطين كان في غايه الترف والتنعم وهو ملك واراد ملك النصراني هو الفونسو ان يذل هؤلاء الملوك فامر كل ملك من ملوك هذه الدويلات أن يدفع الجزية للنصارى. تصوروا بدلا من أن يدفع هو الجزية يأخذها من المسلمين في ذلك الوقت. هو الذي يأخذها من ملوك المسلمين لذلتهم. ثم أخذ طليطلة وسيطر عليها هذا الملك النصراني. ثم أرسل إلى المعتمدي. رسولاً يأمره بالتخلي عن بعض الحصون في مملكته ولن يقف الأمر عند الجزية فقط ولكن المعتمد رحمه الله أخذته الغيرة وأخذته الحمية والشهامة كيف نبقى أذلاء عند هؤلاء فأهان هذا الرسول ورده إلى هذا الملك مهينا ذليلا وأعلن أنه لن يسلم شيئاً ولن يدفع الجزية بعد ذلك أعلن الفونسو الحرب على المسلمين فاستغاث المعتمد بن عباد بيوسف بن تاشفين رحمه الله زعيم المرابطين فحضر هذا الرجل ومعه العدد الكبير ملبي النداء الجهاد في سبيل الله وجاهد في سبيل الله رب العالمين وكانت عدة النصارى خمسين الفا فقتلوا جميعا لم يرجع منهم إلا ثلاثمائة رجل وفر هذا الملك الطاغية هاربا مع بضعة من رجاله فأذله الله بعد عزة ومضت الأيام ووصل الواشي بالمعتمد بن عباد عند يوسف بن تاشفين الذي كان الأمر بيده في ذلك الوقت فأصبح المعتمد بعدما كان ملكا إذا به يلقى في السجن ويصبح فقيرا ذليلا وتصبح بناته جائعات حافيات يدخلن عليه في العيد ذات مرة فيتامل ما كان من شأنه وما كان من حاله وكيف انقلبت هذه الايام وكيف اصبح العز ذلا واصبح الغنى فقرا واصبح الملك سجينا اذا به ينشد هذه الابيات حين تقراها وتتاملها يتقطع قلبك حزنا والما ويتفطر فؤادك على هذا الذي كان ملكا فأصبح الآن سجينا يقول في سجنه فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا فساءك العيد في أغمات مأسورا وأغمات هي المكان الذي سجن فيه المعتمد فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا فساءك العيد في أغمات مأسورا ترى بناتك في الاطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا برزن نحوك للتسليم خاشعة ابصارهن حسيرات مكاسيرا يطان في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا فإنما بات بالأحلام مغرورا بعد هذا الملك العريض يصبح في سجن ضيق وسبحان من له الأمر والأمر بيد من؟ والملك كله لمن؟ لله رب العالمين تبارك وتعالى وكان من عجائب الأيام وهو من عجائب الايام حقا ما ارانا ربنا عز وجل في ايامنا هذه نعم هذا الرجل الذي كان في بدايه هذه الاحداث يوم الثامن والعشرين كان معتقلا سجينا اذا هو الان رئيس لمصر يا للعجب يا لتقلب هذا الدهر ما اعجب تقلب هذه الايام الايام دول الايام دول ايها الطغاة لا تدوم لاحد ولكن الطغاة هناك في واد اخر بعيد لا يسمعون ولا يرون بينما كان الطاغيه المشؤوم لا مبارك في القصر الجمهوري في بدايه الثوره وكان محمد مرسي سجينا كغيره من السجناء اذا بهذا المشؤوم يصبح الان سجينا والدكتور محمد مرسي رئيس للجمهوريه يجب ان تتامل هذا يجب أن تتأمل هذا بغض النظر عما ينويه الطغاه او عما يريدون ان يحدثوه او عن كذا أو لكن تامل الواقعة في ذاتها تامل هذا السجين يدخل الى القصر الجمهوري وهذا المملك في القصر الجمهوري والمتحكم في العباد هو في السجن فسبحان من بيده الأمر كله ومن إليه يرجع الأمر كله وتلك الأيام نداولها بين الناس فيا أيها الفقير اصبر على فقرك فإن حالك لا تدوم وان الذي جعلك فقيرا قادر عز وجل على ان يحول فقرك الى غنى وفي وقت يسير جدا ومن حيث لا تحتسب ويا ايها الغني لا تغتر بغناك فانه بين غمضه عين وانتباهتها يحترق مالك ويذهب ملكك وتصبحك غيرك من الناس بل أفقر من الناس لأن الدنيا لا تدوم على حال ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك ومن عجائب هذه الأيام أيضاً أنه أتى اليوم الذي ندعو فيه لرئيس دولتنا بقلوب مطمئنة بل ندعو فيه لرئيس دولتنا بقلوب تضطرب خوفا ورجاءا في الله عز وجل بعد ان كنا في وقت من الاوقات ندعو على هذا الطاغيه الذي لا يحكمنا بشرع الله بل يحارب شريعه الله بكل ما اوتي من قوه إذا بنا اليوم وقد صار عندنا رجل أقل ما فيه أنه يحب شريعة الله يحب الإسلام يحب دين الإسلام أصبحنا نقول الآن اللهم وفقه اللهم أيده بنصرك اللهم سدده اللهم ثبته اللهم ارزقه البطانة الصالحة اللهم رد عنه كيد الكائدين وإذا أنتم الآن تؤمنون بهذه الأصوات العالية وأنا أعلم أنه ليس في قلب أحد شيء من هذا التأمين بخلاف ما كان من حال البعض في بعض الأيام حين كان يدعو لهذا الطاغية والناس تؤمن في ملل وقرف وكل يريد أن يقول لماذا ولأي شيء يدعى لهذا الطاغية الذي يحارب شرع رب العالمين فعجبوا لتقلب هذه الايام من عجائب هذه الايام ان صار عندنا ولاول مره بعد سنين طويله رئيس جمهوريه يحفظ كتاب الله عز وجل من عجائب الايام وما اعجبها بعد ان كانت الاذاعات والتلفزيونات والقنوات تنقل ان الرئيس المخلوع صلى مره صلى تصوروا انه قد ادى صلاه الجمعه في مسجد كذا انت تسمع هذا الخبر وتريد ان تضع الى جوار الخبر كلمه تخيلوا تصوروا هل تصدقون هل يعقل هل احد كذا ولكن رئيس جمهوريتنا اليوم يفاجئ الحرس الجمهورية بأنه يلبس ثوبه القميص جلباب كهذا يخرج به ليصلي صلاة الفجر ما هذا رئيس الجمهورية؟ أريد الصلاة صلاة صلاة, صلاة ما تعودنا على هذا هذا يحدث خللا في الامن ويحدث الامن والامن لا شأن لي بذلك اريد ان اصلي الفجر في جماعه يا للعجب والله امور تعجب لها بعد ان كان عندنا حاكم ظالم طاغيه يقول للناس انا الذي فعلت وأنا الذي فعلت وانا خدمت وطني وانا كان لي دور في الحرب والسلم اصبح عندنا رجل يقولها يقولها في اول خطاب له اني وليت عليكم ولست بخيركم انتم يعني شيء عجيب شيء عجيب ان نسمع هذه الكلمات الان يقولها رئيس مصر اني وليت عليكم ولست بخيركم أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته طاعه لي عليكم سبحان الله كان من عجيب الأمر أن يرفض رئيس الجمهورية الانتقال إلى القصر ويحب البقاء في داره في شقته التي يسكن فيها كان من عجائب الأمر أن يرفض هذا الرجل أن تعلق صوره في الشوارع وفي الجرائد وهنا وهناك لأنه يريد أن يوفر المال للمسلمين بل للمصريين رحمة بهم كان من عجائب الأمر أن امرأته ليست امرأة قد ظهر للناس شعرها وظهر ما ظهر من جسمها وهذا هو الذي لا بد أن يكون في امرأة رئيس الجمهورية وإنما تظهر مختمرة متأدبة في حديثها غير متعجرفة فسبحان من بيده الأمر كله أمور عجيبة قد تقول لهذا حلم وقد أوافقك وأنا أشد ما اخشاه أن يكون هذا الذي نحن فيه حلما وأن يحاول الطغاة أن يطمسوا يطمسوا حقيقة الحكم الإسلامي بهذه الطريقة السخيفة كما فعلوا في مجلس الشعب وكما فعلوا مع الشيخ حازم وكما فعلوا هنا وهناك ولذا أقول يا إخواني انتبهوا انتبهوا لا يغرانكم هذا كله لا يزال الرجل الآن لا يملك شيئا من الإمكانات في البلد كل شيء ما زال معهم زال الإعلام المنافق الكذاب القذر بالأسماء المنكره التي تعرفونها هو هو يسخر من رئيس الجمهورية لأنه صلى ويسخر من رئيس الجمهورية لأنه قرأ القرآن ويسخر من رئيس الجمهورية لأنه يردد قولة أبي بكر وعمر تصوروا يسخرون منه من أجل هذا وأحد أحد هؤلاء المجرمين يقول إنه خرج في الصباح ليشتري طعام الإفطار والحرس يقولون له نحن نشتريه مكانك يا سيادة الرئيس ما هذا؟ ما هذه السخافة يا مجرمون يا كذابون يا منافقون أما عندكم غير هذه النبرة الخبيثة؟ لا ليس عندهم غيرها لأنهم لا يريدون لكلمة لا إله إلا الله أن تحكم ولو من بعيد فحسبنا الله ونعم الوكيل فانتبهوا يا إخواني واحذروا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الاولين والاخرين ورحمه الله للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين اقول ايها الاخوه الكرام ان الايام القادمه تحمل لنا امورا كثيرة يجب أن نحذر منها وأن ننتبه إليها جيدا ونحن لا نقول هذا رجما بالغيب ولا نقول هذا تشاؤما وإنما نقول هذا من واقع التجربة مع هذا المجلس العسكري المتآمر الذي يريد أن يمتص خيرات البلاد وأن يعود الناس جميعا بعد أن اختاروا الإسلام في مجلس الشعب واختاروا الإسلام في رئيس الجمهورية أن يرجع الناس ويقولوا لا نريد الإسلام الأيام القادمة يجب أن يحذر الناس وأن ينتبهوا جيدا رئيس جمهوريتنا لا يملك إلى الآن شيئا من الأمر قد يحدث ما يحدث من الفتن في الأيام القادمة كنيسة تحرق هنا فتنة طائفية تقوم في المكان الفلاني مساجرة بين مسلم ونصراني تقوم بها الدنيا ولا تقعد أزمة جديدة من أزمات البنزين الكاذبة المفتعلة أزمة اقتصادية في كذا هذا مشاكل في الداخل تصوروها الآن وتوقعوها سيفعلها هؤلاء الطغاه والله أعلم بما يكون من أجل أن يقول الناس لا, لا نريد الإسلام ولا حكم المسلمين هذا الإسلام لما حاكم هذا ما حصل وعلى المستوى الخارجي توقعوا أن ترسل أمريكا المجرمة في وقت من الأوقات يقولون لهذا الرجل إنك تؤذي الأقباط في مصر وتهين الأقباط في مصر وتفعل كذا مع الأقباط في مصر توقعوا هذا واحذروه فانه كله سيكون مفتعلا وقد بدا الامر وبدا هذا الاجرام من اول امس هذا الاجرام الاعلامي هذا الابراشي حسبي الله ونعم الوكيل الذي ينتهز فرصه ان جماعه من الناس هدموا ضريحا في أبشواي ليخرج هذا الذي اسال الله ان يقطع لسانه ولسان امثاله من الكذابين الحاقدين على اهل الدين واهل السنه يخرج ليقول ادي الاخوان والسلفيين بداوا يشتغلوا وهدموا الضريح الان وعملوا كذا في مكان كذا واثنين سلفيين قتلوا واحد او قتلوا اثنين لانهم شغالين في فرقه موسيقيه ودول عمل كذب بدأ الإعلام المجرم الخبيث اللي لسه الناس إلى الآن مصره على الاستماع إليه بعد كل هذا احذروا احذروا كل الحذر وانتبهوا لهؤلاء الكذابين المنافقين ولا تصدقوهم لا تصدقوهم لأنهم يعممون كل شيء وينسبونه إلى الإسلام والسنة والسلفية والإخوان لأنهم يريدون أن يبغضوا الناس مش عاوزين رئيس يوحد ربنا من الآخر الفجر دول مش عاوزين رئيس يوحد الله عايزين رئيس يعبد أمريكا عايزين رئيس يعبد الدولار عايزين رئيس يعبد المرأة والجنس عايزين رئيس يعبد المنظر العاري. لا يريدون رئيسا يخاف ربه وأنتم قد أردتم غير هذا واخترتم غير هذا فانتبهوا واحذروا ولا يغرنكم كذب هؤلاء الكاذبين ولا إجرام هؤلاء المجرمين ثم أقول أخيرا هذا شهر شعبان وقد قارب على الانتصاف والأيام تمر سراعا وشهر شعبان ترفع فيه الاعمال الى الله عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يرفع عمله وهو صائم وفي ليله النصف من شعبان يمتن الله عز وجل على عباده فيعتق ما يعتق من الرقاب من النار وما اكثر هذه الرقاب التي تعتق نسال الله ان يعتق رقابنا من النار ولكنه لم يرد شيء صحيح في صيام نهار شعبان نهاري ليله النصف من شعبان ولا في قيامها لم يرد شيء صحيح في ذلك ولكن اذا صام المؤمن وقام هذه الليله دون تخصيص لها بذلك يؤجر ان شاء الله تعالى واما ما يفعله الناس من البدع والمخالفات العجيبه والاحتفالات والذهاب الى الروبي والى غيره واقامه الموالد وكذا وهذه بدع هذه بدع منكره وكل بدعه ضلاله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنريد ان نعبد ربنا على هدي نبينا صلى الله عليه واله وسلم انتهزوا الفرصة أيها الاخوه الكرام الأيام القادمة أيام خير قد هدأت نفوسنا بعض الشيء لما صار عندنا الرئيس الذي أردناه ونطمع في خيره إن شاء الله تعالى فيا نريد أن تستقيم قلوبنا لربنا ونريد أن نستعد لشهر رمضان المعظم وأن نهيئ له القلوب حتى إذا أقبل رمضان استطعنا أن نتذوق حلاوة الإيمان وحلاوة القرآن وحلاوة قيام الليل وفقنا الله عز وجل وإياكم إلى ذلك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم وفق رئيس دولتنا لما تحب وترضى